فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأنت استقسموا بالأزلام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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين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 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم مغفرة وأجر عظيم.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 لَ كَفرراعَكُ ساتِكم وَلا أدَقِ النَّكُمْ جََّدٍ تجرمٍ تَحتِهَا الأنهار فمَنْ كَفرََ بعد ذلككَ مِنْكُ فَقدَدُ ضَ سَو السَّبيل.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 يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ التي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا على أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وَأَخِي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين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 أخاص الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزائر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 بعد ذلك في الارض لمشرقون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او اجلهم من خلاف او ينفوا من الارض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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابغوا اليه الوسيله في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا وَلَهُم عَذاابُ مُقم والالسَّارِب والسَّارِفَةُ هَبُقَرُوا عيذَهُمَا جَلد أَن بِمَا كَسَبَانَ كَلًَا مِنَ اللهَّ واللَّهُ عزيزٌ حَكِيم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 قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكربي سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أفضلوا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 قَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا نَزَّلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص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 فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وهدى وموعغة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون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 كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يستنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن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 فَرْتَجِئْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ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 يا ايها الذين امنوا لا تستخفوا الذين استخفوا دينكم هجوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اوتوا الكتاب من والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ سَتُمِنُّونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّا فَادِلوا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسُوءَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلْعَنَ اللَّهُ مَلْعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَا كَانُوا وَضَلُّوا سَدِيدَ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَا يَشَاءُ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاسْتَقَامُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكَانُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا من فوقهم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 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَنَسْجَنَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 نَتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَأَنَا كُنْتُ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ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 يقولونَ رَبّنَ آمن فَكْتُ بِن مع الشَّهِدين وَم لن لا نُؤمنِن بالِاللههِ وَما ج أنا مِنْ الحَبِّ وَنطمَعُ أي يذقِنا وَنَطمع أي يذخِلَنا رَبناَ مقَوم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 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان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 فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وَمَنْ قَتَلَهُ منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وبال أمره عفو الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة خبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون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 الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عدل, عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ إِن كُنتُم ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربا ولا نفتم شهادة الله انا اذا من الاثمين إن تَِلىأَهُمَ السَّحَقائِتْمَ فَآنقرَانكُ م لِمَ قامَهُما مِنَ الذيذينَ الدَحَق لَْهِمُ الأأَوْولان فَيُقُسِ مَانِ بَِّهِ لَ شهَادَةُناَا أَحَبُّ مِ شهزَتِجِمَا وَماَا تَدَينَ إِ إَّ مِنَ إنا إذا لمن الظَّالِمِين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 إذ قال الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَسْتَغِيثُونَ بِهِ وَقَدْ أُخْرِجَ بَعْضُكُمْ